بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وَمَنْهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَغْفَى وَنُيَسِّرُكَ الْمِيُسْرَى فَذَكِّرِ النَّفَعَةِ الذِّكَرَى سَيَتْذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا لَشْقَى الَّذِي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى فَذَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَلْ تُوتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا آخِرَةُ خَيْلٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِ الصُّخُفِ النُولَا صُّخُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بسم الله الرحمن الرحيم هَنَتَاتَ حَدِيثُ الْغَاجِيَةَ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقي من عين نالية ليس لهم طعام إلا من ضليع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ولمارق مصفوفة وزغابي مرتوثة أفلا ينظرون إلى البر كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف رطبت وإلى الأرض كيف فطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيق إلا من سولى وكفر فيعذبه الله العذاب لكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حتابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يتر هل في ذلك قسم لبيح جر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 كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمٍ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرًا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحده ولا يوثق وتاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي